مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم رابط وصابر يا همام وقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العداف إلى الأمم رابط وصابر يا همام وقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدى فإلى الأمام نعم الشهادة فانتشق عطر الهدى بالالتحاق وبغي الحياة كريمة وادعس على الموت الزؤاد تلقى الجنان قد انطوى تحت البيارق والحساد فأغي الشهاد فاضغ الشهاده طالبا فرد وسهل اعلى تلقى الجنان قد انطوى تحت البيارق والحساء فاضغ الشهاده طالبا فرد وسهل اعلى مقام ضابط وصابر يا همام اقرا على دنيا هذا زمان العاديات الى العدا فالى الامم غابط وصابر يا همام طرا على الدنيا السلام هذا زمان العاديات الى العدا فالى الامم فعلى دمائك قد سمت دنيا وقد حل من الانام فانهض بنا نحو العدا فقلوبنا هم الخابرا إن الحياة هي الشهادة فاغتنمها ياهما يحيا بها الدين الجريح وتنجلي سجف الظلال إن الحياة هي الشهادة فاغتنمها ياهما ya biha dilul jari rihwatun jadid suru al dunya هذا زمان العاديات إلى العدى فإلى الأمم رابط وصابر يا همام وقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدى فإلى الأمم يا حامل الروايات سودا قد علت فوق الركام شمخت بختم محمد طوبى لكم دار السلام جسموا بغاية أحمد نرص أجناد الهدى نحو الأمام نسمو بغاية أحمد نعلوا بها فوقا نغمى متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام نسمو بغاية أحمد نعلوا بها فوقا نغمى متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام